وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى علم كبير مشهور من أئمة هذه الأمة فهو أول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة التي تدور عليها الفتية ويجتمع حولها عامة المسلمين وأبو حنيفة رأس من رؤوس المسلمين الكبار أطبقة الأمة على الثناء عليه وعلى علو منزلته لا سيما في الفقه الذي هو بابه الأصيل والذي بلغ فيه أبو حنيفة مبلغا قل من وصل إليه حتى أثنى عليه في ذلك أهل الأثر فسئل مالك عن فقال قيل له ما تقول في أبي حنيفة رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك أن هذه السارية ذهب لقام بحجته يقول مالك أبو حنيفة رجل ذو حجة قوية كان رجلا رزق ذكاء شديدا وعبقرية في الإقناع ولو أنه أراد أن يقنعك بأن هذه السارية هذا العمود الذي في المسجد والذي هو إما من طوب وإما من خشب لو أراد أن يقنعك أنه من ذهب لقام بحجته لاستطاع لا أن يخرج من المجلس وقد أقنعك وثبت في عقلك أن هذا العمود الذي تراه بعينيك خشبا هو ذهب وليس خشبا وقال الشافعي ناصر السنة وإمامها قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة يعني في الاستنباط والفقه والنظر وما شابه ذلك من المسائل التي تحتاج إلى إمعان فكر فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو المقدم في هذا الباب وثناء الأمة عليه كثير جدا والرجل كان كبيراً من كبراء أهل العلم لا يجحد فضله ورتبته إلا جاهل بأقدار العلماء وإلا مخذول ولا يطعن فيه إلا غير منصف وأبو حنيفة على علو قدره ورفعة شأنه وتمام منزلته في هذا العلم ومع ذلك قد أصابه ما يصيب الكبار وابتلي كما يبتلي كما يبتل الصالحون وبلاء الصالحين عادة يكون في بلاء النعمة لأن هؤلاء الصالحين يعرفون بلاء الشر ويحسبون له حسابة وهم من أقدر الناس بإذن الله تعالى على الخروج من لأن النفوس مجبولة في الأعم الأغلب على الصبر عليه كل إنسان يعني ممكن تجد شخص ليس ذاديين بالقدر المناسب يعني ولكنه لو قيل له مثلا افعل هذا الحرام وأرغم عليه لن يفعله ديانته وقد يكون حمية لو جاءوا بشخص فاسق مثلا وأمسكوا له السكين وقالوا له اسرق بالإكراه قد يعني آه تمنعه آه حميتهم من ذلك يقول لا أفعل هذا مش ممكن إيه إيه إيه اسرق المسجد امنع الناس من دخول المسجد قد من رؤته من هذا احيانا ان كان عنده مرؤة اصلا يعني ليه لانه ما يقبل ان حد يرغم وانده و... يستحضر ان هذا لا يجوز وان هذا حرام وينبغى ان يرضي الله حاجة الدين لكن بلاء النعم يحتاج الى عقلاء كبار يعقلون عن الله تعالى هذا ويعرفون أن النعم لا تكون في كل الأحوال منحًا، قد تكون نقما. ورب نعمة صارت نقمة، ورب محنة أدت إلى منحة. العكس صحيح يعني أحيانًا تكون هناك محن في ظاهرها، لكنها كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما دخل لما أدخل السجن سجن القلعة في الشام. وأغلق عليه الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب عايز يقول يعني رحمه الله الناس الآن شايفان وراء السجن نعذب وهذا عقاب ظاهر للناس لكن لا يعلمون أنه بالنسبة لي رحمة وكما كان يقول دائما ماذا يفعل باعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بأقاويل السلف علمه كله في قلبه فيقول ماذا يصنع باعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري حبسي إن حبسوني فحبسي قلوة إن حبسوني فحبسي خلوة سأستفيد بأي وضع وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني لو هم رحلوني يعني فالسياحة وهكذا فقد يكون الأمر في ظاهره محنة لكنه يكون منحة إلهية دون أن يدري ذلك الممتحن وقد يكون نعمة في ظاهره لكنه في واقع الأمر نقمة رجل يوسى عليه ثم يقع في الفتنة كان لما كان فقيرا كان مستورا وكان يقضي وقته في المسجد ويشغل أوقاته بذكر الله عز وجل فلما أقبلت عليه الدنيا نفض يديه من هذا وأقبل على الخمارات وذهب ليعربد مع النساء عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين بعد ذلك كانوا يعجبون من نسك كان عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل كان يعجب من نسك هذا الغلام وهو صغير يقول إن, إن لمروان غلاما ما رأيت أنسك منه فرتش واحد أزهد منه ولا أحسن منه عبادة ولا يعني أطوى لله تعالى من هذا الغلام اللي هو عبد الملك وظل على هذا حتى جاءته الخلافة فلما جاءته الخلافة وصار خلفا لأبيه مروان جاءته وهو يقرأ في المصحف كان بيقرأ وردو وكان لسه عابد لغيت ما جاءت له الخلافة فلما نودي بالخلافة أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك كده خلاص انتهت العلاقة اللي بينه وبينك وبدأ يسير في الناس بسيره وفعل ما فعل سامحه الله فهناك أحيانا يعني بعض الناس يقول لك هذه نعمة الرجل كان عارب أصبح أمير المؤمنين هذه نعمة كبيرة وهذه سعادة المر في الدنيا لكنه خسر كثيرا لأن قدره يوم كان غير أمير للمؤمنين لما كان إنسان عادي كان ناسي كان عابدا كان أجله أعظم مما صنع وصنع به وتحمله من بعد تكفله بإمرة المؤمنين جميعا فهناك أمور تقع للعلماء وعلى قدر أقدارهم تكون شدتها وضعفها وعادة هؤلاء إلى إمة الكبار كان أمرهم يدور في بلاء النعمة بلاء النعمة وكانوا يفرون منه ولم يستسلموا له أبدا أبو حنيفة رحمه الله تعالى بدأت محنته مع ابن هبيرة ابن هبيرة هذا أحد الولاء جاء وكلموا ابن هبيرة أبى حنيفة في أن يلي قضاء الكوفة فأبى أبو حنيفة قال لا يمكن فضربه ابن هبيرة مئة سوت وعشرة أسوات في كل يوم من عشرة أسوات وهو على الامتناع وبلغ به الضرب مبلغا حتى بكى رحمه الله تعالى فلما أطلق قال كان غم أمي أشد علي من الضرب قالت لي خلقت تعيط لماذا بكيت؟ قال ذكرت غم أمي أمي حية وتعلم ما يجري لي ومغمومة بسبب زعلنا من اللي بيحصل لنا بالضرب فكان غمها على قلبي أصعب من هذا الضرب الشديد وهذا الذي جعلني أبكي وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا ضرب لما كان بيضرب برضو في محنته كان يتذكر حال أبي حنيفة يترحم عليك يقول ضرب أبو حنيف أحمد بن حنبل كما سيأتي في محنة وهي محنة طويلة لما ضرب, لما ضرب ضربا شديدا فيها كان بعد أن ضرب يتذكر أبو حنيفة ويترحم عليه كثيرا هذا سبيل العلماء كما في صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في قصة بدء الوحي ولما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا أوذي يقول لم يأتي أحد قط بما ينفع الناس وجرى منهم مجرى, مجرى الإصلاح إلا وقع في الإيذاء وعلى قدر قوته في هذا الإصلاح على قدر ما يعتريه من الإيذاء ولهذا كان إيذاء هؤلاء كبيرا كان أحمد إذا ذكر أبا حنيفة يبكي ويتذكر ما جرى له أيضا مثله في الضرب ويترحم عليه ويقال إن, إن ابن هبيرة أمر بضربه على رأسه فأصبح وقد انتفخ رأسه من الضرب ثم أمر بإطلاقه وذكر ابن هبيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول أما تخاف الله؟ تضرب رجلا من أمتي بلا جرم وهدده فأرسل إليه فأخرجه واستحل قال له سامحني أنا آسف آخر مرة أجيلك وقد روى بعضهم هذه القصة بشيء من التطويل فقالوا كان ابنه بيره واليا على العراق في زمان بني أمية فظهرت الفتنة كان قامت فتنة خرج بعضهم على أبي جعفر المنصور وهذا الخارج النفس الذكية أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان محبوبا كعامة أهل البيت وكان عامة الفقهاء والزهاد والصلحاء يعني يحبونه ويميلون إليه فلما قامت هذه الفتنة وخرج الناس معه وكان بعضهم أفتى بجواز الخروج لظنهم أن الخروج ساعة إذن سيكون مفيدا ولظروف وترتيبات معينة وضوابط يعني كثيرة غلب على ظنهم أنها توفرت ولم تكن وقلما ما أفلح خروج بل لم يفلح خروج قط يعني ما هنالك ثورة أفلحت قط من أول ثورة ابن الأشعث والنفس الزكية وانت ماشي لم تفلح ثورة قط بلت دائما تكون فتن ومشاكل لعلمها إلا الله ويقتل بسببها كثير من الصالحين فلما قامت هذه الفتنة حبوا يعني يجندوا بقى العلماء معهم يضمهم للدولة يعني عشان مش يمشوا مع هذه الفتنة فجاءوا بابن أبي ليلى وابن شبرومة وداود ابن أبي هند وعدة فولى كل واحد منهم شيء من الأعمال الأعمال وأرسل إلى أبي حنيفة ابنه بغير ليكون على ختم قال انتبهتوا معاك الختم بقى الرسم بتاع البلد ولا ينفذ كتاب إلا من تحت يدي أبي حنيفة ولا يخرج من بيت المال شيء إلا بإذن أبي حنيفة هو حد طايل حاجة زي كده فامتنع أبو حنيفة قال ما يحصلش أنا ملع حاجات دي أنا راجل بتاعي أدرس الناس الفقه وأبين لهم أحكام الله عز وجل إيش دخل أنا بالختام والرسميات والوظائف هذه فحلف ابن هبيرة على أبي حنيفة إن لم تفعل لأضربنك بالدلع بقى بالغصب يعني فلما حلف عليه قال له جماعة الفقهاء لأبي حنيفة إننا ننشدك الله ألا تهتك نفسك فإنا إخوانك وكلنا كاره لهذا الأمر لم نختاره ولكن لم نجد بد من ذلك معلش قال له عديها واستحمل وتقبل هذا المنصب الآن وربنا يحلها بعدين فأبا أبو حنيفة وقال والله لو أرادني أن أعد له أبواب المسجد ما فعلت لو قال لي عدي لي المسجد لي كان ما نعملها له أبدا أفأ أفأ أفأ أتولى له الخاتم أنا أقضي بال... الكتب وهو يريد أن يكتب كتابا يأمر فيه بضرب عنق فلان أو أخذ مال فلان وأختم أنا على هذا الكتاب وهؤلاء مسلمون فوالله لا أدخل في ذلك أبداً فحبسه صاحب الشرط جمعتين وأخذ بعد هذا يضربه كل يوم عشر أسوات حتى أنهكه من الضرب رحمه الله تعالى وبعد هذا في يعني بدأ, بدأ ابن هبير رأى رؤية أو جرى يعني كلامه بعض الناس فبدأ يخفف عنه ذلك الضرب واستحله وأنفذه إلى مكة قال له خلاص روحوا عبر في مكة بعيد عنه فمشى أبو حنيفة إلى مكة في زمن أبي جعفر المنصور فلما بلغ أبو جعفر المنصور الأمر أجله وأكرمه وأمر له بعشرة ألاف درهم وجارية فأبى أبو حنيفة أن يقبل شيئا من ذلك وانتهت فتنة ابن هبيرة والضرب الذي أخذه بسبب عدم توليه الخاتم يوم إذن وقيامه بإنفاذ الكتب وجاء دور أبي جعفر ليقع في نفس الإشكال مع أبي حنيف أراده على القضاء قال للتراجل العالم كبير تولى القضاء قال لا أفعل فقال له أبو جعفر تولى القضاء قال لا أفعل فأقسم أبو جعفر عليه لا يلين القضاء قال والله لتلين القضاء فقال له أبو حنيفة والله لا أفعل فقال حاجبه حاجب الأمير المؤمنين ويلك أتحلف على حلف أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين يستطيع أن يكفر عن يمينه وأنا لا أستطيع راجل غني أمير المؤمنين معاه فلوس كثير أوي يقدر يكفر عن يمينه عن مائة ألف يمين أنا مسكين لا أستطيع ينبغي أن يمضي يميني ويكفر هو فغضب عليه أبو جعفر غضبا شديدا وأمر به فسجن ثم اختلفوا بعد ذلك واتفقوا على أنه سجن وأنه لما عرض عليه القضاء كلمه بكلام شديد قال له أصلح الله الأمير يا أمير المؤمنين اتق الله ولا تشرك في أمانتك من لم يخف الله والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب فلا أصلح لذلك أنا من فعش أبا فقال له أبو جعفر كذب أنت تصلح لذلك، فقال يا أمير المؤمنين قد حكمت علي بنفسك إن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح لذلك وإن كنت كاذبا كما تقول أنت فكيف يحل لك أن تولي القضاء شخصا تعتقد أنه كاذب ومع ذلك فإني رجل من موالي العرب أنا أصل مش عربي أبو حنيفة أصل فارسي من الموالي مش من العرب الأصليين رحمة الله عليهم فيقول وأنا رجل من الموالي والعرب لا تكاد ترضى أن يكون عليهم مولا يحكم فيهم ويأمر هذا وزاك فأمر به أبو جعفر إلى الحبس يعني كلام مقنع الراجل قد أمر به إلى الحبس وعرض ذلك على شريك ابن عبد الله فقبل القضاء فهجره الثوري وقال أمكنك الهرب ولم تهرب والقصة شهيرة جدا يعني يقال إن سدد موت أبي حنيم بعد هذا الذي جرى أن أبا جعفر دس إليه السم في شراب فشربه أبو حنيفة فمات على إثر ذلك رحمه الله تعالى ويعني يقال أنه لما جئ إليه بهذا الشراب امتنع من شربه فأرغم على ذلك وفتح فمه بالقوة وصب فيه الشراب ثم مات على إثر ذلك رحمه الله تعالى بلغ به الخوف من أمر القضاء هذا المبلغ أن أسلم نفسه إلى الموت قدم الموت عليه وها كذا يعني شوف نظرتهم إلى هذه المسائل نظرة ما ليس فيها نقاش يعني انظر ما قاله يوسف عليه السلام لامرأة العزيز وبعد ما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي لا يعني أنا أسجن أو لا أسجن ولا أقع في هذا فكان ينظر هؤلاء نفس النظرة إلى أمور الدنيا يرونها ذلاء شديدا ويخافون على أنفسهم لأنهم يعلمون أن الدنيا أمرها يسير وأنها عما قليل تنقاضي عما قليل تنقضي واذا دخلوا في هذا المناصب أو شكوا أن يظلموا شاء أم أبوا تابوا على إيه على أنني راضل بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبله والعيون ترق راقات والقلب يغمره الأني قاموا لرب العرش ثم كأن